وَمَا انْكُمْ ايها الضالون المكذبون ام انكم ايها الضالون المكذبون لا تاكلون من شجر من زقوم يَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ ذُخُومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ يَأْكُلُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ يَسُورُ بَنِيهِ هَذَا نُذُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ هَذَا نُذُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ, نحن خلقناكم فلولا تصدقون فلولا تصدقون اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُنْزِلُونَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا لَكُمْ مَوْتًا وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ نَحْنُ قَدَّرْنَا لَكُمْ مَوْتًا وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ لا تَعْلَمُونَ على أَن يُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَيُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الثَّانِيَةَ فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون دارُون لَوْ نَسَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطامًا فَظَلْتُمْ تَتَفَكَّهُونَ لَوْ نَسَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطامًا فَظَلْتُمْ تَتَفَكَّهُونَ إِنَّهُ بل نحن محرومون, بل نحن محرومون أفرأيتم, الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المذن أم نحن المن يزيلون انتم انذرتموه من المدني ام نذيرون لو نساء جعلناه اجاجا لو نساء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون, فلولا تشكرون أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ أَنتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا جعلناها تجره ومتاعا للمقويين جعلناها تجره ومتاعا للمقويين فسبح باسم ربك العظيم سبح باسم ربك العظيم ل أُقُسِمُ بِم وَاقُِِّدُوم أناَا أُكُثِمُ بِم وَاقُِّلوم وَإَِّهُ لَ قَسَمُ إلَ تَعَم نَعَوِيم وَإَِّهُلَ قَسَم لَْ تَعَم